وَأَنْتَ أُنْكَ الْعَلَمُ وَأَكْفَ مِنْ اللَّهِ إِلَٰنَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآنِ تَضَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ دَعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوا لآبائكم هو قصف عند الله فإن لم تعلموا آ وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله وفرا الرحماء النبي أولى بالمؤمنين من أفسهم وأزواجه أممتهم وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ أُولَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَقْمَعُوفَةٍ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْكُوراً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 آمنوا اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاوت الأبصار وبلوت القلوب الحناجر وتظنون بالله الذنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم من مره ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب يا فَرِيبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم أقطارها ثم سئلوا الفتن لا أتؤها وما تلبثوا بها إلا يسيرون ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عند الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فرأتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبهم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوه بألصنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوْمَ لَوْ أَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كان يوج الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا وَأَزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَدْ فَفِي قُلُوبِهِمْ رُعْبٌ فَرِيقٌ تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَنَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالٌ ارض لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امسكن ووسع سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء شَدّ مَبَيْنَه يضعف لا لا بضعفين وكان ذلك على الله يسرا وما يقل اثمنكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ نَبٍ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءٍ إِنِ اتَّقَيْتُمْ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتينا الزكاة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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 انها وقرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهم وقرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَنَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَا قُدُورَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلاَ كَانَ رَسُولًا وَلاَ الله رَسُولًا رسول وَخَاتَمًا وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان المؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذانك حبا ثم طلقتمهم ثم طلقتمهم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلة يا أيها النبي إننا أحلفنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم يا أيها النبي إننا أحلفنا لك آتيت وما ملكت يمينك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 لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتويت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن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 بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجب في حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذي أمن لا تدخلوا بيوتا النبي إلا لَكُمْ لكم إلى طعام إلا أيؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى ولكن إذا دعيتم فدخلوا. فَإِذَا أُطْعِمْتُمْ فَانْتَشِهُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ اللهم لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسولا كَلَّا لَمْ يَكُنْ أَخَذُهُ عُذْرُ رَسُولٍ الله وَلَا أَنْتُمْ تُنكِحُونَ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إن ذلك كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا شيء أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جنابي بهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله هو الفور الرحيم لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنورينك بن لنورينك لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة لا يتبدى لا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك إلا الساعة تكون قريبا.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 أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا كالذين اذوا موسى فبرأه والله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فهز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبئن اشبقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظل من جمولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وَإِن تُبْ وَاللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رحيم